جيش على الجبال مكبر الله اكبر الله اكبر نصرا وذكرا في الانام مكبر الله اكبر الله اكبر جيش على علامه الجبال مكبر الله اكبر الله اكبر نصرا وذكرا في الانام مكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لله <old your mind> <îtrelich> كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء الله الله كتب النصر لنا <vous> كتب النصر لبيك ربي لهذا النداء دماءنا خُطت في جبل اللواء فنبيك ربي لهذا النداء دماءنا خُطت في جبل اللواء يا صرخة دوت في سبوح الجبال إنها أرض لا ترضى المحال إنها أرض لا ترضى المحال كُتِبَ النَصْرُ لَنَا كُتِبَ النَصْرُ لنا كُتِبَ النَصْرُ لَنَا بِرَفْعِ اللِّوَاءِ بِرَفْعِ اللِّوَاءِ الله الله أَخْتار كُتِبَ النَصْرُ لَنَا كُتِبَ النَصْرُ لَنَا بِرَفْعِ اللِّوَاءِ, برفع اللواء سوف <سؤال> فوق كف اليمين وضعنا اكتافا فوقنا مقنين حملنا سوف فوق كف اليمين وضعنا اكتافا فوقنا مقنين باننا جئنا نبتغي هالبلاء فجنات الفردوس ونصر مبين فجنات الفردوس ونصر لنا النصر لنا كتب النصر, لنا كتب النصر لنا برفع كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء لله لله, لله, لله لا اله لله لله لله لا الخيول في الانوف عبيد وصوت الرخيم حين يدعو النثير غبار الخيول في الأنوف عبير وصوت الرخيم حين يدعو النثير وويل أعداء من جيش الغفير وويل اليهود من كبير وويل اليهود من فتح كبير جيش علامة الجبال مكبر الله أكبر الله أكبر نص وذكر في الأنام يكبر الله أكبر الله أكبر لله